I'm not عاوزيل لشاطفة من وانا صغير جنبي أطفرة زي ديزاستر ماليش باص فندبويق ترابس لصة المصفة دور الرابع بالشانطة اسمك يبشع أوبت شطاب مقيش معنا أحسن لا كعمل وجبة حفظ في جرام دا شاذب بلاستر على البؤ والخط تبيه لي مش عارف وقت الضخ مشان أقدر الخبص بالرخصة نفسي يبفكو محتاج دي توكس ليش ليه اللي أنبو ولا عنده كلام لجليك تبو آه والله بالخدي بأ حاله ليف دوام دنة بحسده آه تركي طلع بنزله إمسيز مجيب فيرس في الدمو وشريط حياته شايفه بسجله والباقي سهل لما يجي يكتبه انا يلا لوك اتفك طلع لسن والكلب فك قلنا عايشه عملت راكيت ما تصحش انها مش دم وتك وما تقرفونيش مش بنصرف فلوس ما بنعيش ببلاش اوكي او بيش ما بيننا فواصل وهجمل بالدنيش ارجع بي نو فلاش على عيشه اللي لسه ما عشتهاش ما تعشش انك استاذ لدافينشي وفي الحقي انت هتتنقاش هجيبك في فلاش عايشين بالدول والعرض احنا اصحاب الشيش ظبط نومي ايه اخبار البيش نفسي ده تجيبها هجيبك في فلاش عايشين بالتم على الارض يا اصحاب الشاشه نومي ايه اخبار البيش نفسي ده تجيبها سلام عليكم يا كف مش هانت دي بتفتي ولا البيضه دم شكتك ولا السوده دمها الهين انت لا جدد الولد فاكر نفسه عبد الباسط جاي يتربنا شيلها كلها بتوشه كله وش بوش ما تقولش جلد غيش عن صدق بابا سلافا ميت فلو سرقتي Takimra jár igli porasó, látod a ténnye nőről szabó, nőről szíme kibúva fokoraszó, nőről szíme sztuna, vakíb And I will know it, nem babfa, majdnem a felnőtt biztba. Többre hadd tőkem meg a szakbar, a jegy, külön betör. Kóvában tárgyal, nem betör. Ha te kóvában tárgyal, nem betör. Ha te kóvában tárgyal, nem betör. Ha te kóvában tárgyal, nem Sodák gib a szele, gibek felflasha. Hajízünk a túl a gárdb, én a csehob a szele. Zöböt nőmi, én akkoribes.